وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بنا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قال في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر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 في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجيز أليم ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد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 أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لهاية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن جنى الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر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 وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان فِي في مسكنهم آية جَنَّتَانِ جنتان عيمين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 وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس انه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لمن من يؤمن بالاخره الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُلِ ادعوا الذين زعمتم من دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ في يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فيهما مِنْ شر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 وَمَا لَنَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَعُوذُ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شركات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 قل إن ربي يبسط اللزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاً إلا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويقدر له وما مَن من شيء شَيْءٍ فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاءُكُمْ وقالوا, وَقَالُوا ما هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مفترى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 en de afgelopen jaren ook nog En de Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa in ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli shay'in shahid Qul inna Rabbi yaqdhifu bil haqq Qul ja وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له متناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل